ضع باصمتك كن أينما حلت خطاك أسراً لناظر من يرى كن أينما حلت خطاك أسراً لناظر من يرى عجباً يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع باصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين واصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتوم التسليم أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يملأ أرجاء سماواته وأرضه وما بينهما أحمد الله تعالى بعدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمتها اللهم لك الحمد بكل, بكل مصيبة كشفتها اللهم لك الحمد بكل ولد أصلحته وبكل مال رزقته وبكل ذنب غفرته اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد فمن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا أن لنا الوقوف مع إخواننا والتواصل معهم من أعظم النعم أن ييسر الله تعالى أن يصل الصوت الخير الذي ينشد الخير وينشره إلى كل أرجاء المعمورة فمرحبا بكم أيها الجمهور الطيب أيها الجمهور المتفاعل أيها الجمهور المتواصل مرحبا بكم جميعا وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم نحن اليوم في برنامجنا ضع بصمتك في سنته الخامسة ها نحن قد أمضينا أربع سنوات ماضيه قدمنا فيها أكثر من مئة أو وعشرين حلقة وها نحن اليوم نبدأ معكم أيضا فيما بعدها ومن نعمة الله تعالى على عبد الفقير أن يسر له المواصلة إلى هذه المرحلة فنحمد الله تعالى على ذلك أنتم أيها الأحبة أقوله صادقا لا مصانعا أنتم وقود هذا البرنامج لولا تشجيعكم لأخيكم ووقوفكم معه من خلال رسائلكم من خلال اتصالاتكم من خلال تشجيعكم من خلال كل ما تفعلون من تواصل واقتراح وإلا لربما قد ذهب عني أكثر ما في هذا البرنامج فأشكركم وأسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب نحن اليوم في هذه السنة الخامسة قد كبر البرنامج ووصل عمره خمس سنوات فتعاملنا معه كما نتعامل مع الكبير قفز قفزة كبيرة لن يكون تقديمنا دائما من الاستوديو في, في جدة من استديوهات قناة اقرا في جدة كلا بل سوف نتنقل في بلدان كثيرة ها نحن اليوم نبدأ من بلاد الطيبين بلاد النشامة من الأردن لنا أيضا حلقات سنقدمها لكم من تركيا لنا حلقات سنقدمها من أوروبا لنا حلقات سنقدمها من بلاد أفريقيا المتنوعة من مصر من تونس ليبيا الجزائر المغرب السودان إلى غير ذلك من البلدان لنا حلقات لعل الله يسر أن نقدمها أيضا من غيرها من البلدان بإذن الله تعالى وسترون بإذن الله تعالى ما يسركم وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك أيضا نحن في هذه الحلقات خلال هذه السنة ايها الأفاضل يعني نشجع أنفسنا ونشجع أيضا من عندهم بصمات بحيث لو أن أحد من الاخوه مثلا قام ببصمه معينة في مسجدهم قام ببصمة في الجامعة في المدرسة مثلا من إغاثة لمحتاجين أو قيام على أيتام أو مثلا عناية بمساجد أو عناية بتوزيع كتب أو توزيع مكتبات في المساجد أو غير ذلك من الأمور المتنوعة فإنه ما عليه إلا أن يتصل بنا في قناة إقرأ يأتي إليك فريق متخصص يصور هذه البصمة لاجل أن ننشر الخير من خلالك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا نحن اليوم في السنة الخامسة لهذا البرنامج فأشكركم على تواصلكم وتشجيعكم ومواصلتكم معنا أيها لحبة الملهوف إغاثته واجبة وقد جعل الله تعالى الناس يتفاوتون في درجاتهم يتفاوتون في أموالهم، يتفاوتون في قوة أجسادهم، يتفاوتون في قوة ذكائهم، يتفاوتون في أنسابهم، يتفاوتون في اساليبهم كما بين الله تعالى ذلك في كتابه ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وقال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فقد يميز الله تعالى هذا بقوة جسد، لكن يأخذ منه المال، يميز هذا بمال، يأخذ منه الصحه وربما جمع له بين هذا وهذا. كل من اوتي قوة في باب فلا بد أن يغيث من تحته إذا كنت طالبا متفوقاً أغث الملهوف الطالب الذي ربما لم يفهم الدرس إذا كنت غنياً فأغث الملهوف الفقير إذا كنت صحيحا قوي الجسد أو طبيباً متميزاً أغث الملهوف المريض إذا كنت سعيداً في زواجك أغث الملهوف الشخص الذي عنده مشاكل مع زوجته ساعده إذا كان أولادك بارين بك أغث الملهوف ذاك الذي أولاده ربما كانوا عاقين نتكلم اليوم عن إغاثة الملهوف لن نتكلم عن الصدقات لا إنما نتكلم عن كل ملهوف ربما كان هذا الملهوف يملك مليارات تعالوا اليوم نضع بصمتنا في إغاثة الملهوف صراعات عديدة يعيشها العالم العربي في الآونة الأخيرة من دولة لأخرى يبقى المواطن هو المتضرر الأول لا يبقى أمامه سوى النزوح إلى بر الأمان وطرق أبواب الأشقاء في الدول المجاورة هذا هو بالضبط ما فعله حوالي المليوني ونصف المليون نازح سوري اضطرتهم هذه الأحداث إلى النزوح لمدن أخرى داخل وخارج سوريا إلى أن وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 230 ألف مواطن سوري استقبلهم إخوانهم النشامة في مخيم الزعتاري شمالي الأردن الذي أسس ليستقبل 500 لاجئ فتوسعت أحضانه ليستقبل أكثر من 45 ألف لاجئ سوري قامت الحكومة التركية باستقبال ما يربو على مئة ألف مواطن ضمن عدد من المخيمات في سبع ولايات مختلفة أنشأت مخيمين في ولاية شانلي أورفا وثلاثة مخيمات في ولاية غازي عنتاب ومخيما في ولاية آضان يمان وآخر في ولاية كيليس تضم آلافا من اللاجئين السوريين ترى كيف هي معاناتهم كيف يحصلون على المساعدات كيف استقبالهم إخوانهم النشامة ما هو حالهم في هذه المخيمات إغاثة اللاجئين السوريين في هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام لا شك أن إغاثة الملهوف هي من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى رب العالمين نحن اليوم لا نتكلم عن إغاثة الملهوف بالمال الكلام في ذلك واسع وربما جاء كملهوف يحتاج إلى أكثر من المال تعالوا اليوم بإذن الله تعالى وأسأل الله أن ييسر الله الوقت في هذه الحلقة لإتمامه إذا ما تيسر لعلنا أن نمده في حلقة أخرى مرحبا بكم أنا مرحب بالإخوة الكرام الذين معي مع الأستاذ محمد القاسم وهو أيضا زال خير من العاملين في الإغاثة الإسلامية في العالم أسأل الله لا يحرمك الأجر معنا ابننا محمد شهاب زين يا مرحبا محمد محمد ايضا زال خير له جهد في الإغاثة وما يتعلق بها وابني عمر أيضاً. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على مشاركتي حس الله لا يحرمكم الاجر طبعا رب العالمين كما ذكرت في المقدمه فاوت بين الناس فاوت بين الناس في أرزاقهم لحكمه يعلمها ربنا جل وعلا ليختبر هذا الغني كيف تتعامل مع مالك لو كان كل الناس يملكون نفس الثروات لم اختبر الغني في إخراج الزكاة أو في رحمة الفقير أو في غير ذلك فجعل الله تعالى الناس يتفاوتون في ذلك يعطيك قوة ليختبرك في قوتك هذه يعطيك أحيانا فقرا ليبتليك هل أنت إذا افتقرت ستسرق؟ هل أنت إذا افتقرت ستروج مخدرات لتكتسب مالاً؟ هل أنت ايتها المراه إذا افتقرت ربما بعت عرضك لتكسب مالاً؟ يعني فجعل الله تعالى هذا البلاء ربما يبتل الله تعالى الإنسان بالرخاء بالمال وربما ابتلاه الله تعالى بالشده. وربما الإنسان صبر على الرخاء ولم يصبر على الشدة وكم من إنسان إن وقع في أنواع المحرمات وأنواع ربما الإفساد أيضا من ترويج مخدرات وربما قتل وسطو فإذا قلت له لماذا قال يا أخي من شده الفقر إذن هو لم يصبر على بلائه الذي ابتلاه الله تعالى به وربما بعض الناس يقع في أنواع الأخطاء والمخالفات الشرعية والوقوع في شرب الخمور والرواحش فتقول له لماذا قال يا أخي عندي أموال كثيرة يعني غررت بذلك فنقول إن هذا التفاوت كله امتحان للناس وبين الله سبحانه وتعالى وجوب إعانة الإنسان القوي لمن هو تحته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له كانوا في سفر فكان بعض الصحابة يعني مسافر وهو راكب على بعير وهو لأنه غني عنده بعيران أو ثلاثة في البيت أصلا فأحضر بعيرين منها وابقى بعيرا أو أكثر عند أهله فهو راكب على بعير وزد على ذلك أن معه بعير آخر قد وضع عليه متاعه فهو عايش حياته يعني مرتاح على بعير والبعير الثاني عليه متاع وبعض الصحابة لشدة الفقر خرج في الغزوة يمشي على قدمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف يدعو من كان قادرا أغث الملهوف يخليش يمشي على اقدامه قال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له اللي عنده فضل ظهر عندك ظهر زائد ظهر بمعنى مركوب زائد فليجد به يعطيه لمن لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له اللي عنده يا جماعة بدل ما يكفيه الزاد الذي أحضره لأنهم كانوا في المعارك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أوائل الإسلام خاصة ما كان هناك استطاعة أن يجمع طعاما لكل الجيش ويوكل شخصا معينا هو الذي يطعمهم فكان عليه الصلاه والسلام يقسمهم احيانا مجموعات احيانا على حسب القبائل خزاعة، بكر ثقيف كذا على حسب القبائل واحيانا كل واحد مسؤول عن تغذيته انا طلعت من بيتي معي كسر خبز يابسه معي تمر هذا مسكين ما معه الا خبز هذا معه تمر لكن اردا من تمري مثلا فبعضهم ربما يحضر معه شيئا زائدا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم من كان له فضل ظهر ينزل متاعه فليجد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له وجعل يعدد ومن كان له فضل ثوب ومن كان له فضل نعل ومن كان يقول جابر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد حتى لم يدع شيئا حتى ظننت أنه لا حظ لأحدنا في ماله يعني يقول حتى ظننت لو انا معي نعال لابسها ومعي نعال ثانيه جايبها معي احتياط حتى ظننت انه لا يجوز ان, إن النعال الثانيه احملها معي التفت اخي هذا النعال مقطوعة تفضلي يا اخي انا عندي نعال زائده صحيح اني اخذتها لانه ربما احتاج اليها لكن لا بد ما دام انك ملهوف لا بد ان أقف معك شوف كيف يا اخي التاكيد على هذا حتى في الجاهليه كانوا يتفاخرون بغاثه الملهوف ترى يا جماعه غاثه الملهوف يعني أمر فطر عليه الإنسان لذلك تجد احيانا بعض الناس ربما يكون ملحدا يعني حتى ليس على أي دين من الأديان السموية رجل ينكر وجود الله ومع ذلك تجد أنه يمشي في الطريق فيجد إنسانا فقيرا فيخرج من جيبه مالا ويعطيه إياه تسأله أنت لماذا أعطيته هذا هل أعطيته لأجل أن الله يأجرك قال اصلا أنا ما أؤمن أن الله موجود طيب هل أعطيته لأجل أن تحصل على ثواب يوم القيامة قال اصلا ما في يوم قيامه هل أعطيت حتى الله يكافئك في الجنة قال يا أخي اصلا ما في جنة ونار طيب لماذا تصدقت عليه قال ما استطعت أن امنع نفسي لما رأيت محتاجا يعني ما استطعت أن أمنع نفسي فأعطيته إذن هي فطرة فطر الله عليها الإنسان الجاهليه يا جماعة كانوا يعبدون الأصنام كان الواحد منهم يسجد بين يديه ثم يقوم يتصدق طيب ما أنت مشرك وتنكر وجود الله لا ينكر وجود الله لكن ينكر الآخرة ذلك يقولون يعني انما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين كانوا ينكرون في آخرة ومع ذلك كانوا يعدون إعانة الملهوف من كرائم الأخلاق حتى لما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نبئ وهو في الغار وأقبل إليه جبريل عليه السلام وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ القصة المشهورة ثم رجع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيته وكان اول مرة يحصل لهذا الموقف أن يرى جبريل بين السماء والأرض وهو عليه الصلاة والسلام في عبادته ويأتي من يدخل عليه وهو لا يعرفه فرجع صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته ثم قال يا خديجة بعد ما هدأ قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي أنا خفت أن يحصل لي شيء ماذا قالت خديجة؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتعين وتنصر المظلوم وتعين الضعيف وتحمل الكلة الكله الإنسان المتعب الفقير المسكين تحمله معك على على, على على على بعيرك قالت وتحمل الكله وتعين على نوائب الدهر هذا اصابته نائبة في ماله اعنته هذا اصابته نائبة في اولاده واسيته وهذا نائبة نائبه هدم بيته بنيت له بيتا هذا اصابته نائبة ظلم وقفت معه قالت وتعين أنت انت تحب الخير كيف الله يخزيك شوف يا جماعة هذا قبل أن يأتي الإسلام يعني خديجة في ذلك الحين ما كانت عندها قرآن ولا عندها سنة ولا يعني كانوا على ما كان عليها قوامهم ومع ذلك انظر كيف تقرر انك ما دام انك يا رسول الله إنسان طيب وتساعد الناس ثق تماما أن الله تعالى سينصرك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ليس المقصود يا جماعة في حاجة أخيه يعني مع الفقير لا المقصود في حاجة اخي في كل شيء جئتني أنت يوم من الأيام مثلا وقلت مثلا يا أبو عبد الرحمن أنا بيني وبين زوجتي مشكلة وصراحة ذهبت إلى بيت أهلها حاولت أتحدث مع أبيها مع أمها ملتفتوا إلي والان أبنائي انا ما شفتهم من فتره وصراحة أنا يعني ما أدري كيف أفعل وصار لي الآن شهر أولادي مرة يداوموا في المدرسة مرة ما ي... عندك مشكلة أنت الآن طيب أنا ماذا أستفيد مساعدتك؟ أنا لست محاميا طلبت مني أن أدخل في حل الموضوع وتعطيني مالا على ذلك وأنت لست صاحب ربما وجهة كبيرة في المجتمع فأقول في نفسي اذا سأساعده حتى يتوسط لي يوم الأيام يمكن أحتاجه يوم الأيام لا لكن إذا كنت في حاجتك قلت أبد أبشر أعطني رقم والدها أعطني رقم والدتها وذهبت وأصلحت إذا كنت في حاجتك لما اختلفت مع زوجتي وكنت في حاجة أخي لما مرض ولده انا اللي وصلت المستشفى لان الاب ما استطاع وكنت في حاجة فلان لما جاءت الاختبارات وليس عنده مذكرات ما اشتراه وكنت في حاجة فلان يوم من الايام لما انطفأ جهازه الجوال وأراد يتصل على اهله قلت تفضل هذا جهازي اتصل به وكنت في حاجة فلان لما تعطلت سيارته وقفت عنده وساعدته في اصلاحها وكنت في حاجة يكون الله في حاجتي من كان في حاجتي يا اخي كان الله في حاجتي يكون الله في حاجتي, الله في حاجتي عند فقري فاذا قلت يا ربي اني فقير يا ربي اني محتاج إليك يا ربي قد عظم ديني وكبر همي يا ربي كن معي يا حي يا قيوم فإذا كنت أنا في حاجات الناس يكون الله هنا في حاجتي إذا مرض ولدي فقلت يا ربي إني أحتاج ان تشفيه يا ربي اشفه يا حي يا قيوم يا شافي يا كريم فإنني إذا كان عندي رصيد من قبل رصيد من إعانة ناس مرض أولادهم وقفت معهم فلما كنت في حاجتهم كان الله في حاجتي تعطلت يوم من الأيام وأنا ربما على طريق سريع في ظلمة الليل وتعطلت سيارتي ما في بنزين وما في أحد يوقف لي ما في اللي شاحنات ومعي أطفالي وزوجتي وقفت عليهم رفعت يدي قلت يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم إني إنك تعلم وكنت تراني وأنا أقف عند الفقراء وأقف عند المحتاجين في, في الطرق وأساعدهم يا رب فيسر لي من يساعدني من كان في حاجتي يا كان الله في حاجته وقع بيني وبين زوجتي مشكلة رفعت يدي يا رب العالمين يا ربي إني أحتاج يا ذا الجلال أصلح ما بيني وبينها يكون الله في حاجتي ربما جاء يوم اختباره أنا ما ذكرت أو أحرجت في, في مكان رفعت يدي يا ربي يا حياقي انك كنت تراني وأنا أساعد الذين ما ذكروا والذين احتاجوا وأعطي فلان كتاب وأعطي فلان مذكرة واتوسط يا ربي فكن معي يا ربي عندها يكون الله في حاجتك إذا أردت أن يستجاب دعائك عندما تقع في كربة أو تنزل بك مصيبة أو تنزل بك حاجة أول شيء لابد يكون عندك رصيد مع رب العالمين يكون عندك رصيد مع رب العالمين ليس إنسان ربما يأتي إليه الفقير ويمنع ويأتي إليه المحتاج يقول أنا مش فاضي لك ويتصل فلان يقول بالله يساعدني يقول يا اخي والله ما عندي وقت و... ثم إذا وقع في الكربة قال يا رب يا رب يا رب يا رب وأنت ترى عبادي محتاجين ولا تساعدهم يا رب يا رب وأنت يقبل إليك من يحتاجك في في مكالمة التلفون ولا في أمر سهل لا يكلفك وأنت ربما غني عن هذا المال الذي يحتاج إليه ولا تساعده والآن تقول يا رب يا رب لذلك شوف لما وقع يونس عليه السلام في الكربة ودعا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارتفعت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف قال الله هذا يونس ثم نجاه الله وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يبعثون أنا أقول حقيقة لكل مريض لكل محتاج لكل من بينه وبين زوجته مشكلة لكل من ربما يعقه أولاده لكل إنسان محتاج اعمل الوقاية خير من العلاج اعمل لليوم الأسود في اليوم الأبيض اغث من تستطيع من المكروبين اشتغل خدمات عامه للناس وابشر بالخير اذا وقعت في كربه فانت تتعامل مع رب عظيم هو اقوى منك واقدر منك على نصرتك ورفع كربتك تتعامل مع رب لا تكبر علي حاجه ان يقضيها ولا كربه ان يكشفها ولا مصيبه ان يرفعها تتعامل مع رب هو ارحم بك من نفسك ارحم بك من امك ارحم بك من ابيك تتعامل مع رب كريم تحسن احسانا واحدا فيزيدك احسانا كلما اصبحت تعيش بمثل هذه الاخلاق والمستوى مع الناس وتغيث النهوف فعلا فابشر بالخير واعلم ان الله تعالى سيكون معك عند حاجتك اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يعني يتعرفون الى الله تعالى في رخائهم في حال مالهم وصحتهم ليعرفهم الله تعالى في شدتهم بقي معنا بعض النقاط المهمه لكني لعل الله يسر اكملها بعد الفاصل ولا هذا فاصل قصير وأعود اليكم باذن الله جبن يقول ذا والكل يقصد رفعتك ضع بصمت ضع بصمتك, بصمتك. وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل كل هؤلاء يحتاجون منا الى وقوف معهم عند كرباتهم أو عند حاجتهم وكلما كان الإنسان في كربته يحتاج احيانا الى دعم نفسي ترى يا جماعه احيانا الملهوف يعني لا يحتاج إلى مال وأنا قد جربتها والله أحيانا بعض الناس يأتي إليك هو غني لكن ضائق صدره من مثلا سرقة حصلت عند في الشركة عقوق أحد اولاده مرض أحد أولاده وكذا فيحتاج إلى دعم نفسي هو ملهوف ليس إلى المال ملهوف إلى دعم نفسي تعطيك كلمتين حلوات تصبر وتهن وتخفف عليه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد يوما فالتفت فرأى واحدا من الصحابة جالسا فدخل في غير وقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل إليه وجلس عنده وقال ما لك يا أبا فلان جالسا في المسجد من غير وقت صلاة قال يا رسول الله هموم ركبتني وديون غلبتني فأنا من شدة الهم والغم جئت جلست في المسجد لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اخرج مالا وأعطاه له ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم صرف له من الزكاة كان في بدايات الإسلام فما كان في زكوات كثيرة لكنه صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله عنك همك وقد الله عنك دينك وجعل صلى الله عليه وسلم يدعمه نفسيا الدعم النفسي يا جماعة هو من إغاثة الملهوف وأنا هذا الكلام حتى نقضي على فكرة أن إغاثة الملهوف هي الصدقة لا إغاثة الملهوف يا جماعة هي هي كلمة عامة في كل شيء لذلك حتى ابن السبيل يعني ربما كان غنيا في بلده لكنه يحتاج إليك ولو لفترة يسير انتقف معه فلا تعني القضية فقط أننا نتصدق على الآخرين زيارة المرضى هي إغاثة الملهوف لما نذهب إلى المستشفى ثم تجد مريضا مثلا ربما مضى له في المستشفى شهر ثم تقول له زاروك أهلك فيقول والله يا شيخ ما عندي إلا زوجه وطفل وصعب أن يزوروني وفي مكان بعيد والله ما رايتهم من فترة وكذا ويعني وعسى الله يسر فتقوم أنت تترطف معه وتحدث عليه فينشرح صدره هذا ملهوف احتاج إليك أو ربما قل طيب اتصل بهم قال والله ما معي شحن في الجوار طيب كم رقم ابنك ولا كم رقم زوجتك أو والدتك فتتصل خذ سلم عليهم انظر إلى وجهه وإلى استبشاره وهو يتحدث معهم هذه إغاثة الملهوف من إغاثة الملهوف الوقوف مع هؤلاء الذين في المستشفيات حقيقة يعني ربما كان عند بعضهم في المستشفى من الهم والغم ما يحتاج إلى شخص يعني جديد إن صح التعبير ليس أخ دائما يأتي أو, أو أخت أو ابن شخص جديد يفضفضون له بما في قلوبهم وفعلا انا أعتبر زيارة المستشفيات والوقوف مع المرضى من أعظم إغاثة الملهوف <تصفيق> الآن هذا واحد من الجرحى المصابر في كل السلام عليكم <تصفيق> <بيه. أعلىكم> السلام. <تصفيق> الله يجمع لك الأجر ويجعل ما أصابك تكفير ورفع في درجاتك يا رب العالمين. أنت الإصابة اللي عندك إش كانت بالصدر أي بالصدر طلقه رصاص رصاصين الصدر القلب والعمود الفقري ونخاع لا اله الا الله وطلعت لبره خرجت من الخلف خرجت من الخلف ضربه الجنب يعني اصابت القلب والعمود الفقري والنخاع شوكي وطلعت هي القناصه طلقت في الناصر. لا حول ولا قوه الحمد لله الحمد لله على سلامتك الحمد لله هي ما اصابت القلب اصابت قريبا منه وال... لا أصابت القلب هو يعني طيب ليش ما ضرب في الرجل إذا كان قصده تعطيلك ليش ما ضرب في الفخذ ليش يضرب في الصدر مباشرة؟ بيطني أهم شيء لا حول ولا قوة لا أوه. استطاعوا الشباب يشيلونك بسرعة يشيلوني رأسا صار ضرب شيء أبو ربع ساعة عشرين دقيقة ذبيمة شلوني حطوني بالسيارة لازم نلحقونا بالسيارات سياراتنا سريعة ما لد ما الحمد لله زين الحمد لله اشكرك يا رب وانت مصاب ما يدري انت حي ولا ميت لا اعرف وانا ميت اه انت خلاص فقدت الوعي ما تدري عن شيء لا لا لا بس نفس ما يروح ما يجي ايش كان يدور في بالك وتفكيرك وانت يعني وانت الان الدم يسيل وانت تبغى تتنفس مش قادر ايش إيش اللي جاء في بالك جاء صدقا صراحة صدقا صراحه أما كنت بس أشي لابني دي صغير عم رؤى أخر شي سنة وشهرين كنت أبوسه بس مغفى إنو عرفان حالي راي عالجنة يعني تمنيت قبل ما تطلع روحك تضم وردك وتشمه وتبوسه وتودع الدنيا. الدني إش اسمع الله يحفظه أبقي على شام الهوى بعيون مظلوم مناطل وأذوب أنت ما شفت من متى أولادك الآن؟ من متى؟ شهر يندق طيب ودك لحد الطبيب اتصلوا به ورتبه معاه ورتبنا معاه وصرنا جينا عضيه على القرية سووا سوالي عملية حسينا نعرفه على كومه انه لا عايش سوالك عملية فتح قلب كتا شق الصدر سبع ذكات أشهد أن لا إله إلا الله. وين في بيت ولا في الشارع؟ بيت بالشارع ذل مثل ما يعني مش غرفة عمليات؟ لا لا مش غر غرفة, غرفة عمليات. مش غرفة عمليات. بالنجوك كامل. بنجوني كامل ثاني يوم حسيت على حالي. قالت أي مره ماله أربعين ساعة يا يموت يا يعيش. ما ما تحس بشيء أبد؟ لا ما تحس بيدي؟ لا لا أبنك أبد ما تحس؟ بيأتي؟ أبدي ها وإن شاء الله الأطباء قالوا ممكن أنه يتحسن إن شاء الله بده عمليه كم ضعف مرة بالله <تصفيق> <تصفيق> الله يرفع قدرك وأبشر بالخير هالمشاعر هذه والله إنك مأجور عليها هذا عمر رضي الله عنه لما وضعوا أكل وكان أحد الصحابة أصيب في يده وقطعت يده اليمنى فاستحى الصحابه أنه يأكل معهم فقال له عمر تعالى وضعها في الطعام يخلط بها يقول هذه, هذه يد مباركة اللي أصيبت في الجهاد فأنا أقول والله أبشر بالخير والله ابشر أبشر بالخير يا ابو حسين وأسأل الله أن, أن يجمعك بذريتك عاجلا غير عاجل أبشر والله ما يقع في قلبك من حزن ولا من شوق إلى أهلك ولا غيره إلا يكفر الله تعالى به من خطاياك أسأل الله أن يفرج عنك أسأل الله أن يفرج عنك وأن يشفيك يا رب العالمين هذه الخيوط بس أنا ودي أسألك عنها وشي هذه وهي واحد جبنانة مش لي من سيد بس الله هذول مشان يجينا الرجف ااا ويزل ما يمامي مني. إيه. فهيك ويش إذا. بحسين ترى كل هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا الواحد عنده رجفه ولا عنده ضيقه صدر. أنه يقرأ آية الكرسي يقرأ كله الله وحد والفلق والناس حاول انك لو تقول يا الله يا الله يا الله تذكر الله لكن هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه يعني أنت لما تقول يا ربي أنا ما بتوكل عليك أنا بتوكل على هالخرق اللي أنا علقتها إيه أبد أبد إذا أنت متوكل على الله أبد هذه لن تنفعك والله هذه خرق لن تنفعك وأبدا بالعكس الا هذه كانوا يفعلون بالجاهلية اعجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا بد أن تكون هذه ولاية بيننا وبين بعض وإغاثة ملهوف ليست فقط للمسلم بل حتى لغير المسلم من حقه عليك أن تغيثه عند لهفته فاسال الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخيري والهدى رب العالمين طيب أنا ما ودي أستأثر بالحديث ومعي ما شاء الله جبال هم أيضا ما شاء الله عندهم معلومات وقدرات أستاذ محمد أنتم لكم جهد في العمل الإغاثي ويعني مساعدة سواء الذين يعني هم فقراء أو ربما كانوا مرضى أو نحو ذلك ليتك تحدثني عن شيء من هذا يعني شيء من التجارب التي رايتها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله وسلم, وسلم, وعلى آله وسلم وصحبه وسلم, وسلم. وسلم سيدي مفهوم الإغاثة بالإسلام هو من القيم والأمور التي حث عليها ديننا الحنيف وبالتالي فهم من الأمور الأساسية التي قامت عليها هذه الطريقة الإسلامية وهي مبدأ أساسي كان في عملها من حيث جميل. توفير المساعدات والإغاثة لكافة الناس في جميل. كافة المناطق وبغض النظر عن العرق او الدين او الجنس ممتاز. ممتاز. ولانه هي قيمة أساسية من القيم التي يرتكز عليها منذ تاسيس هيئه اللغه الاسلاميه حوالي 28 سنه ما شاء الله من ممتاز. ممتاز. وقد قامت بعملها في كافة انحاء العالم من خلال 35 مكتب ومن خلال تواجدها في كافة المناطق جميل وتدخلون الى عند مثلا اللاجئين عند الفقراء ايتام وكذا وعندكم شيء مرتب في هذا صحيح طبعا الفئات التي نستهدفها هي مرضى، جرحى، حتى الأيتام، الفئات الفئة تفضلت فيها سيدي هي هي من الأمور المستهدفين بشكل أساسي في عملنا، والتي يعني نجحنا الحمد لله بفضل الله في يعني التخفيف عن الكثير من هذه متاس. الفئات. الحمد لله. ممتاز. الله يعظم أجركم لا يحرمكم لا جرثومة. إذا كان إغاثة ملهوف عبر عمل مؤسسي هذا يكون أحسن بلا شك. كلما كان العمل مؤسسي لا يعتمد عليك أنت فقط بحيث أنه يبقى ببقائك ويذهب بذهابك. أنا أعرف بعض الناس ربما يكونوا تاجرا وعنده رعاية لمساجده لكن سبحان الله لما توفي وورث اولاده وأبناءه ذهب كل هذا لكن لو جعل العمل مؤسسيا جعل مؤسسة خيرية وجعل هناك وقفا مثلا يعني يدعم مثل هذه الأموال ونحو ذلك هذا بلا شك فيه نوع من الخير ونوع من الاستمرار فيه من أبرز ما هو من مظاهر غاثة في التاريخ ما ذكره الفقهاء والمؤرخون من قصة المهاجرين والأنصار أنا سأذكرها لكم بعد قليل، لكن ودي أسمع منك يا عمر بسم الله الرحمن الرحيم الله يحفظ طبعا ضع بصمتك يعني أنا بشكرك على هذا البرنامج الله هو برنامج سبحان الله أخذ اسمه من أو أخذ شكله من اسمه أحسن. هو بصمة لكل إنسان بصمة لا جميل. بد أن تكون بصمتك مميزة عن كل فرد من أفراد من البشرية الجمعاء لذلك أنا ما أستطيع تقديمه كفرد لا تستطيع تقديمه أنت ربما أحسنت. لا يستطيع تقديمه أحسنت. الآخرين أحسنت. لذلك أنا أود أن أقول بأن كل انسان عليه أن يغيث أي ملهوف لأنه فعليا هو أنت من تحتاج هو, هو ملهوف صدقت. لا تعامله كأنك أنت الأقوى أو كأنك أنت ذات فضل عليه صدقت. صدقت. لأن ربما تحتاج يوم من الأيام أن تكون أنت مكانه والله صدقت كما ربما ابتليت بذلك لذلك سفيان الثوري يقولون كان إذا جاءه رجل يستعينه في حاجة مضى معه وهو يقول اللهم لك الحمد إذ بعثت إلي من تأجرون به ومرحبا بمن بعثه الله إلي يشعر أنه هو صاحب الفضل عليه لما تطرق بابك أمرأة وتقول ابني مريض وسيارت سيارتنا خربانة ولا في أي مشكلة أرجوك ساعدنا أشعر نفسك مباشرة أنها صاحبة فضل عليك مثل ما قال احدهم قالوا كان الاب جالس في البيت وابنه جالس فطرق باب البيت يعني خرج الابن الصغير ونظر ثم رجع الى والده وقال بابا حق الزباله جاء الزباله هي ما يجمعه الناس من نفايات في البيت بقايا طعام بقايا يعني اشياء نفايات اوساخ في البيت فقال يا بابا حق الزباله جاء فقال له ابوه يا ابني ليس هو حق الزباله هذا حق النظافه احنا أصحاب الزبالة <تصفيق> هو صادق يقول يا ولدي اللي جمع الزبالة هو نحن هو صاحب النظافة جاي نظف بيتنا فهذا المفهوم مهم يعني أن يقال أنني أنا لما أساعد فقيرا أو أقف مع ملهوف ترى يا جماعة هو الذي أحسن إلي أول شيء جعل لي رصيدا مع رب العالمين تعرفت إلى الله في الرخاء أنه جعلني أشكر نعمة الله علي أنه فتح لي بابا إلى الأجر هذا المشاعر مهمة لذلك حتى في إعطاء الفقير لا بد يا أخي أنا لما أساعد الملهوف أساعده بأدب هذا أحد الإخوة دخل مرة هنا بقالة ويقول كان في امرأة معها طفلين لها ويبدو من من شكلها وشكلهم أنهم كانوا يعني في حالة يعني من فقيرة يقول فهي اشترت خبزا وكذا وأشياء مهمة جدا للبيت فتعلق أحد أولادها بلعبه وأخذها بكيماتي قالت يا ولدي ما معي فلوس يا ولدي ما معي إلا عشرين ريال يا ولدي ما معي فلوس الولد تقطع قلبه يبغى هاللعبه فالولد شالها بالقوة عن أمه يعني بالغصب فوصلت إلى البائع فقال لها البائع الحساب خمس وسبعين عشان لعبة الطفل ما معها عشرين يقول فنظرت إلى ولدها وتمسك الولد باللعبة فصاحبي يقول بدل ما أمد لها مئة ريال ألقيت مئة ريال على الأرض بعدين قلت يا أختي ترى هذه طاحت منك قلت يا أختي هذه وقعت منك قالت فالتفتت ونظرت قالت لا ليست مني قلت والله ما هي مني لا, لا لا طاحت منك طاحت مني خذيها هذه وقعت منك يقول فالمرأة شكت وأخذتها وحاسبت بها وخرجت يقول وهي ترفع رأسها إلى السماء وتدعو لي ما أدري هل هي فهمت أنه أراد الصدقة لكن شوف يا أخي حتى إغاثتك للملهوف او صدقتك ينبغي أن تكون بأسلوب حسن ذلك رب العالمين يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ويقول جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا اخي لا تتصدق علي لكن احترمني بدل ما تتصدق علي وتهيني وتبدأ تذلني بهذه الصدقة يا أخي لا تتصدق عليه لكن احترمني احترم إنسانيتي احترم كرامتي يا أخي رد عليه برد جميل فهذا لا بد منه أيضا حتى لما أريد أني أعين ملهوفا لا بد أن أعينه حسن طيب شيخ محمد نستمعي لك والله زي ما تكلمت شيخنا لإغاثة إحنا دائما في حاجة لله عز وجل دائما في لا طلبات منه لله عز وجل فدائما إنسان لو أغاثة الملهوف مش شرط في المال لو حتى في البسمة بجوز في أحد القصص صارت معي قبل فترة كنا في أحد الأخبار نرى المجازر اللي بتصير في التلفزيون في بالذات في بلاد الشام فصليت ركعتين حاجة أنا وزوجتي فوصلنا إلى أحد المولات ثاني يوم فلقينا بائع من هاي بلاد الشام حاط علم, علم الثورة تبع البلد نفسها فاقتربت منه بقول له بتكلم له بحكي له أنت من, من بلاد الشام فخاف مني فزع فتكلمت ليش خايف مني أنا هاي, هاي جوال وحاط عليه صورة علم الثورة تبعك فابتسم قال لي هذرني يا أخي انا والله بر علي رجل البارحه وأنبني وقال ستهزمون زي كل كل في العالم. قلت له لا والله والله إحنا قلوبنا معكم ما تفكر إنه قلة المال تمنعنا إنه منكنش معكم ونديت زوجتي معني يعني لا لا لا تكلم دائما مع الرجال لكن حبا في إذا تلفت له. فاتقلت تكل تكلمت قالت له والله إنما بارح أنا وياه صلينا رقعتين حاج لألكم فوالله دمعت عيني فحسينا في الله في يعني في برود في قلبه. أفضل من مئات الدنيا سلم فيها في هذا فيه هو, هو بلا شك وإن كان طبعا صلاة الحاجة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلا شك أن الصلاة لها أجرها وثوابها أيضا وقوفكم معه ولو بمشاعرك يا أخي أنت الآن وقفت معه بمشاعرك ودعمته نفسيا بينما الشخص الذي بالأمس ربما جاءه وزاد كربته ولهفته بمثل ذلك دائما في قلوبهم عتب على المسلم أحسنت صدقت, صدقت الأمس وهذه أيضا مشكلة حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا نوع ما يتعلق بي. إغاثة ملهوف يقول عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقه قالوا يا نبي الله فمن لم يجد اللي ما عنده فلوس يتصدق قال عليه الصلاة والسلام يعمل بيده ويتصدق قالوا فإن لم يجد واحد ما يستطيع يعمل بيده يا رسول الله إما ضعيف ولا مشغول ما يستطيع يعمل حتى يتصدق يجمع حطبا أو كذا حتى يتصدق ما يستطيع فقال عليه الصلاة والسلام إن لم يجد يعين ذا الحاجه الملهوف أنا أعتبر وقوفي عند الإشارة وقف شخص بجانبي ثم يضرب على منبه السيارة وافتح النافذه ثم يقول يا اخي بالله انا أريد اطلع المستشفى هو اللفه الاولى ولا اللفه الثانيه ولا قالوا لي بعد اشارتين فانا أعرف ان وصفته له سيضيع الطريق لأن الطريق فيه ربما تحويلات ولا حفريات في الطريق ولا اصلاحات للطرق ونحوه فقلت طيب امشي ورائي هذه اغاثه ملهوف قال عليه الصلاه والسلام وتعين ذا الحاجه الملهوف ما قال وتعين الفقير الملهوف تعين المريض الملهوف تعين ذا الحاجه أنا عندي حاجة اني أعرف وين طريق المستشفى. أنا عندي حاجة اني أعرف الورشة الفلانية أحسن أم الورشة الفلانية ليصلح سيارتي. أنا عندي حاجة لاعرف شروط القبول في الجامعة يا أخي. أنا عندي حاجة اني أعرف ما هي الشروط لاسجل ولدي في المدرسة. أنا عندي حاجة اني أقنع هذا المدير بقبول ولدي. هذه أنواع من الحاجات. قال وتعين ذا الحاجة الملهوف الذي يأتيك بلهفه يطلب منك أن تساعده. هذا حقيقة مهم. والشريعة جاءت بأكثر من عشرة أنواع. من الكفرات الواجبة كلها لغاث ملحوظ سأذكر لكم هذا وركم أيها الفاضل بعد هذا الفاصل القصير بين الله. أن يقول ذا ملاك والكل يقصد رفع ضع بسمتك ضع بسمتك والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وراجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذه الآية نزلت في المهاجرين والأنصار لما جاء المهاجرون من مكة وكانوا في مكة يضيق عليهم في دينهم منهم من عذب كبلال وخباب ومنهم من ضيق عليه في تجارته فكان مكة يعني بلد غير مناسب الآن لإقامة دولة الإسلام والكفار قد سيطروا عليها فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالهجرة إلى المدينة هاجروا إلى المدينة كانوا في مكة تجارا ممكنين وصاروا في المدينة فقراء معدمون يعني هم ما عندهم شيء يعني يذهبون به في مكة ثروته عبارة عن ابل و بقر و ما يستطيع أن يهاجر بها فلما وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام كأول تكافل اجتماعي اول إغاثة عملها صلى الله عليه وسلم أول إغاثة لملهوف آخى بين المهاجرين والأنصار قال تعالى سعد سعدنا الربيع أنت غني؟ وعندك بيت واسع أخوك عبد الرحمن بن عوف تأكله وتشربه وتلبسه وينام عندك يعيش معك حتى يستطيع أن يدبر نفسه ويعرف البلد ويشتغل وكذا صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى حل ثم بعد ذلك يعني فتح الله تعالى على المؤمنين وصار عندهم يعني فتحات وغنائم وكذا شوف كيف آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأجل مثل ذلك من أهم الأشياء في إغاثة الملهوف أنك تتوقع ماذا يحتاج فتفعله له قبل أن يطلبه منك بمعنى مثلا أقبل الشتاء فأعلم أن فيه هنا عائلة فقراء وأنهم عادة في الشتاء سيحتاجون إلى مدفأة يحتاجون بطانية يحتاجون كذا مثلا طبيب يعلم أن أقبل الشتاء معناه أن الأطفال سيكثر بينهم مرض الإنفلونزا ويحتاجون إلى دواء مثلا للسعان للكحة ولا كذا من الآن أجهزه جمعية خيرية يعلمون أنه أقبل الشتاء أو أقبل الصيف سيكثر كذا وكذا إذا نحتاج إلى كذا فأنت من البداية تجهز هذا أحد الاخوه كان قد اتصل بي قبل يعني أشهر وقال الشيخ ودي أعمل شيء لإخوتنا وأهلنا وأحبابنا السوريين الذين يعني ابتلوا الآن وصلى الله تعالى نكشف عنهم ما بهم ففكرت أنا وإياه قلت طيب تجمع إيش يعني ماذا تفعل كذا قال أنا أريد شيء لم أسبق إليه أريد شيئا لم أسبق إليه مثل ما ذكر عمر قبل قليل قال كما أن بصمتك لا تتشابه مع أي إنسان في العالم اجعل أيضا بصمتك في العمل الخيري لا تشبه أي انسان. وهذا كلام حلو يعني يقول فكر ثم اتصل بي قال عندي فكرة قلت ما هي قال لن أوزع عليهم ملابس الجمعية الخيرية توفر ملابس لن أوزع أطعمة في أطعمة لن أوزع بطانيات وملاحف ملحفة عندهم هذا كله لحاف قل طيب إذا ماذا ستوزع؟ قال لي سأوزع شيئا آخر تماما ما هو هذا الشيء وكيف أوزعه ويعني كيف شاركنا في هذا هذا بصراحة كان له يعني موقف حلو ينبغي أن نراه جميعا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 هما ياسين المصير ما شاء الله امتى جيت هنا يا عمره في اخوك هنا معك كل حالك انت اخوه امتى جيتوا هنا خمس ايام اجيتوا هنا وين كنتوا ساكنين بسوريا سوريا بسورة. اي الشام كيف جيتوا من هناك جيتوا مشي ولا جيتوا بالسياره كيف جيتوا جيتوا مشي جيتوا مشي مشيتوا كثير انا حدوه تعبت وانت بتمشي في احد حملك لا. انت مشيت مشيت Przewodnicząca, شو حصل فيك Komisarz, Pani تعبت كان في مي Komisarz, بتمشي كان في Komisarz, يعطوك Komisarz, معك يعني Pani Komisarz, زيك Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, عندما يجي أنت كان كنت معهم؟ لا يمكن, يمكن خمسين أو لا لا لا زمان ورأة عندما جينا كنا نمشي ونقع وكان في الغاب ويضربوا علينا على الحدود يضربوا عليكم بالرصاص؟ بالرصاص والقذاف على الحدود في ناس معكم بيقعوا على الأرض ناس بيبكوا يوه. وناس بيصرخوا؟ ناس إيه لما نيجي كنا يعني كل واحد يتفتل فيه ونلا يحكي هاي. لما قد نركم كن بالسيارة يطير بين السيارة ورجي وقف ايوه يا رعب كنت راتخه بس نسوا يكون حتى الاطفال طيب وكانوا في الغام على وفي بيضربوا عليكم بالرصاص بالرصاص طيب كم نصيب جيتوا بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع صمتا كن اينما حلت خطاك اسرا لناظر من يرى كن أينما أسراً من يرى عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك Seyyid Sheikh, my, Jamieta Rządzący Sąsiedzi Jordania. Jamieta, która oferuje opieka zdrowotna. Przez interwencje, które są nie wiem, czy nie ale smaczka, جمعيات الخيريه جمعيات خيريه ان شاء الله يعني لها نشاط قوي كيبه. نعم صحيح نعم صحيح. الله يجزيكم خير احتسبوا الاجر يا دكتوره احتسبوا الاجر وارفقوا بالناس و... يعني كل خير يعني ويحتاجون تحمل شوي ورفق الناس نفسياتهم شويه يعني هذا يا ابني كيف حالك ان شاء الله طيب كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك كن اينما حل عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك طبعا ايها الأفاضل يعني علمتم ماذا وزع هو وزع عليهم الفراء جمع فروه وكان يقول لي ان هذه الفروه إذا لبسها تدفئه إذا مشى وتدفئه اذا جلس وتدفئه اذا نام وعلى اي حال يستطيع ان يلبسه وان يتدفأ بها إضافة إلى أنهم يعني هناك من يتصدق عليهم أو من يهديهم حقيقة من يهديهم يعني أنواع من الحفاة وأنواع من الفروش وغير ذلك وأسأل الله أن يجزي كل من وقف مع إخواتنا إخواننا وأخواتنا في في سوريا هم أهلنا بلا شك أسأل الله أن يجزي كل من وقف معهم سواء من الحكومات من الحكام وقوفا سياسيا أو وقوفا اجتماعيا أو, أو وقوفا سياسي يعني أي نوع من أنواع الوقوف بلا شك أنه مأجور بإذن الله تعالى وهم يعني في هذه المخيمات أيضا أنا أسجل شكري حقيقة الحكومة الأردنية جزاهم الله خير يعني في استضافتهم في يعني لإخوانهم وغير دارب كذلك حكومة تركيا وكل من يعني يقوم بيعني بي بالوقوف مع إخوانهم في مثل هذه الكربة طبعا رأيتم ايضا قبل قليل في التقرير كيف كان الطفل فرحان بها الفروة ومبسوط بها الناس بلا شك حقيقة سبحان الله يعني اذا تبدل حالهم من حال الى حال يصيبه من الهم والغم والكربة يعني اشياء ربما لم يجربها في حياته فتحمل الناس والرفق بهم واحتساب الأجر عند التعامل معهم بلا شك هذا من أعظم الأمور التي تسوق الخير إلى الناس بإذن الله أنا ودي أسمع منكم أيضا عمر أو محمد نهاية عمر سمع. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخرة أحسن. ولنا أن نتعلم أعظم كربة في الدنيا أعظم كربة ماذا ممكن أن تكون؟ ممكن تكون شيء بسيط ممكن تكون شيء مادي ممكن يعني أعظم كربة تتخيلها تحل في أيام ربما أو أقل من ذلك ولكن انظر إلى كرب يوم القيامة عندما تدن الشمس من رؤوس الخلائق فتدن منهم مقدار ميل وعندما يكون الخلائق كلهم مجتمعون يتمنى المرء منهم حسنة واحدة تشفع له فيدخل بها الجنة فعند ذلك أنت لا تنتظر من الملهوف أن يطلب مساعدتك كما تفضلت والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضربوا لنا أمثلة في ذلك فهذا نبي الله موسى عليه السلام لم ينتظر من المرأتين اللتين كانتا ذودان لم ينتظر منهما أن يطلبان مساعدته فهو تقدم وهو الذي بادر قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فساعدهما وقدم لهما المساعدة جميل. وأنا أود أن أوجه رسالة كل إنسان لأن كل إنسان له عليك حق ربما يكون كما تفضلت غير مسلم وربما يكون ملحد اصلا م. لكن عليه حق لك الإنسانية عليه ربما يكون انسانا مسلما فيكون عليه حق الإنسانية والإسلام وربما يكون جار فرب يعني تزداد الواجبات عليك حسنت. فأنت فانت لا تنتظر من الملهوف أن يطلب مساعدتك والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع اصحابه فقال لهم او أخبرهم طيب قصه انشأت عمر ناخذ مكالمة وارجع لك معنا أخونا مهنة المهنة ومهنة جزاه الله خير يعني في الرياض نشر في تويتر إعلانا لجمع يعني هدايا لإخواننا في سوريا من بطانيات من ملابس من غيرها وأيضا كان له فكرة أنا ودي إني منه مرحبا بك يا أخوي مهنة مهنة معنا يا شباب مهنة سلام عليكم مهنه يا طيب دخله دخل في عندي في السماعه مهنه طيب ان شئتوا تعيدوا الاتصال واسمع من عمر ها مهنه طيب يلا اتصل بقى مره ثانيه يا عمر تفضلي قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فاخبر اصحابه قصه كانت في من كان قبلنا ولعل مم. معظم الناس او أغربيتهم يعرفها هي قصة ثلاثة نفر دخلوا في غار فسدت عليهم بصخره مم. فلجأوا إلى الله عز وجل فتشاوروا فيما بينهم ثم قالوا أن كل واحد منا يدعو الله عز وجل بعمل كان قد قدمه لله لحسن. عز وجل لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه لحسن. فقدموا ربما الأعمال المعروفة أن أحدهم كان يبر والدي حسن أو حسن إلى صدق. آخره واحد حفظ الأمانة واحد عفى عن الحرام, عف عن الحرام و أحدهم بر والديه فدع الله عز وجل ففرج عنهم ما هم فيه صدقت. فأنا أقول لكل إنسان أنت الذي تحتاج لهذا العمل أنت من تحتاج لان تملأ صحيفتك بكل شيء بكل ما تود يعني لو أن انسان منا يذهب إلى مكان جميل يود أن يأخذ منه كل شيء كل, شيء كل ما ينفعه لذلك في وردت كثير حديث كثيرة تدلم تحض تدلم على أعمال الخير أنها متنوعة وكثيرة. فجمع منها ما شئت وجمع منها ما يلزمك. صدقت أنا تذكرت لما قلت أن أنا الذي يعني يأتي يحتاجك هو الذي أحسن إليك ذكروا أن الحسن البصري أقبل إليه رجل يستعين به في حاجة يقولون فمضى معه إلى هذه الحاجة وفطار الطريق وشمس والحسن البصري ماشي ليقضي له ما يريد فقال له الرجل يا شيخ يا أبا سعيد لعلي قد شققت عليك أنا أظن شقيت عليك شوي وكلفت عليك فقال له لا إنا نرى أن, لي أن للحسب وأن للجاه نعم قال إنا نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة إذا الله تعالى أعطاني جاه ومنصب عند الناس حتى لو ما هو منصب في, يعني في الحكومات لا جاه أنا امام مسجد ولا خطيب ولا عالم ولا وجيه رئيس قبيلة أو, أو وجيه في قومي هذا له زكاة ولازم اوديها حتى لا يأخذه الله تعالى مني ان نرى أن للجاه زكاة كما أن المال زكاة أخوي مهنا عسى الله جابه مهنا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا شباب اما ارفعوا صوت سماعة او دخلوا عندي بسماعة الاذن حتى استطيع اني اسمع كيف الحال يا مهنة لا اشمعك واضح الله يحفظ يلا الله انت احفظ ارفعوا السماعة شوية خلوني اسمع اخوي مهنة نحن نتكلم عن اغاثة الملهوف وكنت عرضت قبل قليل طرفا من يعني أننا عند غاثة ملهوف نستطيع أن نصنع شيئا حتى لو لم نكن نحن مؤسسات خيرية والوزارات شؤون اجتماعية يعني الفرد العادي إذا حمل الهم استطاع أن يصنع شيئا أذكر اني قرأت في تويتر إعلانا وضعت فيه رقمك وأرقام بعض الإخوة الذين ساعدوك في جمع بعض الهدايا لإخواننا في سوريا بطانيات ملابس أشياء أخرى استعدادا للشتاء فودي تحدثني كذا في دقيقة أو نحوها كيف عملتم وإيش النجاح واين وصلتم في في هذا ايه مهنه معنى مهنة يا شباب ولا انا ما اسمع ترى طيب الان صوت مسموع انا ما اسمع يا شباب ما ادري هو معنى طيب إذا كان الاتصال فيه إشكان ممكن ما دام سمع السؤال ممكن تصلون مرة ثانيه ها خلاص جل لعل اتصال آخر فالمقصود أن حتى الإنسان يعني إذا جعل الله تعالى له جاهن ينبغي ان يستثمر هذا الجاه لأن المال إذا لم تتصدق منه وتزكي نزعت منه البركة كذلك لما يعطيك الله تعالى جاه واحد مثلا أستاذ في الجامعة ومحبوب من العميد وغيره فصار له جاه اسعى مع الضعفاء توصد له الطالب وصلح أمور هذا وابحث عن عفو لهذا اس يعني استعمل جاهك هذا أدي زكاته في إعانة من هم أقل منك جاهن وهذا حقيقة من من أوجب الواجبات قول النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قد يأتيك إنسان في كربة مالية كربة اجتماعية احيانا يأتيك بينه وبين ولده مشكلة ولده خرج من البيت ويقول لا أريد أن أعود إليك هذه كربه قف معه فيها عندك كربة تتعلق بشكلة مع زوجته كربة في, في, في عمله سوف ينقلون وهو لا يريد النقل أو غير ذلك أي كربة كربة مرض ولده وهو ضائق صدره ما هو قادر يتعامل مع, مع المشكلة كيف اقف معه في كربته ذهبت معه للمستشفى ذهبت معه في تغسير ولده كان متوفى ذهبت معه للمقبرة وقفت, معه، وقفت رجل امرأة وقفت مع أم ما ولدها ولا مات زوجها ولا كذا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة من كربة الوقوف بين يدي الله كيف الله يخفف عليك كربة توزيع الصحف ما أدري أنا أخذها بيميني ولا بشمالي كربة المرور على الصراط ما أدري تزلبي القدم في النار ولا أثبت كربه الميزان الاعمال ما ادري ما الذي يرجع عملي الصالح ولا عملي السيئ كربه يعني انواع من الكربات يوم القيامة كلما انت سجلت تفريج كربه لاحد اخوانك فرج الله تعالى عنك كربه من كرب يوم القيامة مثل ما قال الله تعالى وقدموا لانفسكم قدموا لانفسكم كلما استطاع الإنسان أن يفرج كربه لذلك انا اقول لا بد الواحد يا جماعه أن يحرص أن يكون له رصيد من اغاثه ملهوفين إغاثة الملهوفين في كل أنواع اللهفة كل ما استطاع أن يسجل رصيدا عاليا نفعه في كربة الموت نفع في كربة القبر نفعه عندما ينفخ في الصور هذه كربة نفعه عندما يعني يصل العرق من الناس يبلغ العرق كل مبلغ هذه كربة كل من فرج عن مؤمن وأحيانا يعني بعض الشراح ذكر أنه لم يقول صلى الله عليه وسلم من كشف عن مؤمن كربة لا فرج فرج يعني ابنه مريض ما استطعت اني أعالجه لكن استطعت اني أساعد شوي أقف معه أدل على الطبيب المناسب أحاول أن أدله كيف الطريقة التي يعني فرجت بدل ما كانت الكربة شديدة كأنها قبضة خففت هذه القبضة عنه من فرج مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة كربة يوم القيامة أيها الأحبة بقي معنا عدد كبير من النقاط عن الأمور الشرعية والاحكام التي يلزم فيها الزاما للإنسان أن ان يغيث الملهوف معنا أيضا كيف يتصرف الملهوف مع الإنسان الذي يعني اطفى لهفته هذا كلها مهمة ناخذها بعد هذا الفاصل باذن الله ثنا يقول ذا والكل يقصد عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك بصمتك أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة سرور تدخله على قلب أخيك المسلم أو تقضي عنه أو تقضي عنه دينه أو تطعمه خبزا فكل هذه من البقاء مع ملحوظ يبدو أن مهنا رجع <تصفيق> بتصير اليوم حلقة مهنا ما هو بحلقة قارث ملهوف مهنا السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله يا <تصفيق> مرحبا بهالصوت <تصفيق> يبدو أنك سمعت سؤالي قبل قليل أعطني كيف يستطيع الفرد العادي يعني هو ليس مؤسسة خيرية ولا جمعية ولا وزارة فرد عادي استطاع أن يجمع أظن أكثر من أظن عشر تريلات أو عشرين تريلة عشرين شاحنة إلى في السوريين حدثني مهنه يعني في دقيقة أو دقيقة ونصف عن ذلك نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام. اللهم صلي والله. وسلم على رسوله. وحييك يا شيخ وحيي ضيوفك الكرام. يا, يا مرحبا. رشال الله على ولكم التوفيق والكداد. آمين آمين. اللهم الفترة الله يحفظك اتت في بيت الشيخ عبدالعز الضريفي كنا نجتمعين. انا واخي الشيخ محمد المهنة. اي. فاتت الفترة وستهل الله الامور بسرعة فيما نتخيلها. اي. جلنا نطلق مبادرة بجمع ملابس شتوية وقطانيات وعبر التويتر فاتصلنا بأحد الأخوان وقال مستعد الله يتساك خير على طول بالمستودع وبالعمال وكل وفي كل شيء واتصلنا على أحد المهندسين وجاء وسولنا بروشور في نفس الجلسة وفي خلال نصف ساعة صمم البروشور أطلقنا مبادرة اللي كنا ما نتوقع عن إقبال اللي حصل فالناس سأنهالت علينا من كل من الرياض وخارج الرياض تخيل انهم يرسلوننا من الباحة ومن المنطقة الشرقية ومن جدة ومن كل المحل فأكثر اللي جانا جديد جديد بطاليات او ملابس جتوية ممتاز استطعنا ولا, ولا الحمد اولا حنا حطينا للمدة الحملة مدة عشرة ايام فلما مضى من مدة الحملة ثلاثة أيام وربعة أيام توقفنا عن الدعايه تمام للحملة من كثر الإقبال اللي أنهال علينا فتخيل إن جمعنا في خلال ثمانية أيام توقفنا قبل نهاية مدة الحملة بيوم حوالي 130 ألف جديدة لا اله إلا الله و150 ألف أو أكثر قطعه ملابس شتوية جديدة جديدة وأهل الخير واجد, واجد لتعاونوا معنا حتى في بعض المتطوعات وحتسبات الله يبدان خير كان في آخر الحملة وضضينا لهم المستودع معهم محارمهم قروا ودخلوا وقاموا يركبون يركبون طقم كامل من الراس إلى الرجلين لكل عمر ممتاز وبجامة والسامعين و... وتسوس و... مرة من إلى فالحمد لله ويضعون كل مجموعة في كيس الحالة هذه حق خمس سنوات ست سنوات كذا العمان والباقي في الضريح ونشكر بعد الحملة خادم الحرمين اللي تعاونوا معنا وسهلونا بعض الأمور وأشكر الأخوان والمحاسبين اللي كل والله نميتون ناس معظم على 13 عشر سنة كانت تجاملت مرة من المرات مع مباراة المنتخب مع الجنهين والله وعلا ممتازين يحملون الكراثيم مع الباكستانيين يدورون مع عمد الله الله يتزينك طيب لك الخير حمد لك الخير محمد الله ما أدري هو يسمعنا يا شباب على قدنا يا شيخ طيب أم ودي أدري كم شاحنة كم شاحنة ملأتم تقريبا حوالي خمسين شاحنة خمسين شاحنة حوالي خمسين شاحنة أسأل الله يسر ويسهل دخولها ولا أرسل رسالة حقيقة إلى إخوتي الكرام في الجمارك السعودية وإخوتي الكرام في الجمارك السورية الجمارك الأردنية إلى أن يعني يسهلوا مثل ذلك وأنا واثق تماما أنهم جام الله خير هم محبون للخير وهم يتعاونون مثل ذلك بإذن الله تعالى. صلى الله يعظم لك ونجر وان شاء الله تعالى الله يسر أن نصور شيئا من ذلك. حقيقة أنا ذكرت هذا كمثال يعني على أن يمكن الإنسان الشخص العادي أن يصنع ما لا تصنعه احيانا جمعية خيرية كاملة. كونه يستطيع يجمع 130 ألف بطانية جديدة ليست بطانيات مستعملة وغسلت بطانيات جديدة وأكثر من 150 ألف قطعة ملابس وهو شخص يعني شاب كتب في تويتر الإعلان وانتشر والناس اتصلوا بالهاتف يأتي الناس بأنفسهم إلى المستودع وينزلون عنده وبلا شك يا جماعة أن هذا أيضا من إغاثتنا له الذي يؤجر الإنسان عليه أستاذ محمد أنا ودي أسألك أيضا عن يعني تعاون الهيئات الأخرى يعني الآن لما يكون هناك مجموعة مثلا لاجئون أو كذا احيانا عدد من الجمعيات تعمل معهم هل بينهم تعاون أم أني أخشى احيانا أن كل جمعية تريد أن يكون الفضل لها والمدح لها أو ولا بينهم تآلف وتعاون والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله من خلال عملنا سواء في الأردن أو في مناطق المجابرة فكان عملنا بالتعاون مع جمعيات أو منظمات أخرى جميل. الحمد لله كان يعني وفقنا إلى حد كبير في إيصال الدعم والمساعدة لمستحقها فعلى أقل بالنسبه لنا كهيئة إغاثة إسلامية لم نجد إلا كل المساعدة والدعم والتعاون الحمد لله رب العالمين يعني لم, لم, لم نواجه أي مشكلة في التعاون مع الجمعيات لأن كلها كان هدفها نبيل وهدفها واحد وهو إصلاة الدعم لإخواننا السوريين أحسن وهذا حقيقة هذا أمر مهم يعني الجمعيات الخيرية أحياناً ربما أن بعضهم ينشغل بب بالآخرين تجمعت جمعتوا أكثر لا هذا خاص بنا ليس بكم هذا أبد ما دام أنهم يؤدون نفس الرسالة ومثل ما يقال يقاتلون في خندق واحد أبد تعاون مع بعض وهذا حقيقة أمر مهم الذي أشارت إليه سيدنا محمد أن يصبح الناس يعني بينهم مثل هذا التعاون لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معادا وأبا موسى الأشجع رضي الله عنهما أرسلهما إلى اليمن لإغاثة الناس في الدعوة إلى الله. يعني الآن الإنسان غير مسلم يحتاج إلى إغاثتك بدعوته وبيان الإسلام له وكذا ليست فقط أنك تطعمه وتسقيه فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى أهل اليمن للدعوة والدعوة هي نوع من إغاثة المدعو إغاثته بالإيمان وبيان الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم لهما قال لهما تطاوعا ولا تختلفا وبشرا ولا تنفرا لاحظ تطاوعا ولا تختلفا يعني ليكن فكرتكم واحدة وأمركم واحد وعملكم واحدا حتى لا يكون بينكم شيء من يعني الخلاف أو المصادر مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول يعني ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بالسهر تجد الإنسان إذا المه أصبع رجله لا ينام رأسه طيب ما هو الألم في الرجل يا أخي ليس في الرأس نعم لكن الرأس يتعاطف مع هذه القدم ويبقى معها ويتعاطف و... معها بالسهر قال والحمى ربما يصيبك أجرح في رجلك وكل جسدك تصيبه حمى وارتفاع في الحرارة شوف يتعاطف كذلك إذا أصيب أحد من الضعفاء والمساكين في بورما وجب علينا نحن أن نتعاطف معهم في السهر والحمة أصيب أحد في في سوريا نتعاطف معه أصيب أحد في العراق في غزة أو في جوانب فلسطين الأخرى أو في مصر في ليبيا جزائر اليمن احد دول الخليج في أي مكان في العالم يجب علينا أن نتعاطف معه أن يصبح كالجسد الواحد حتى غير المسلم عمر رضي الله تعالى عنه مضى مرة إلى الشام لما فتحوا بيت المقدس يقولون ففي أثناء الطريق رأى قوما مجذومين من النصارى والجذام يعني هو يعني مثل الآكلة التي تأكل يبدأ الجسد يتاكل يتساقط هكذا وقيل الجذام هو نوع من الشلل مثل الذي يصيبه مثلا جلطة فتجد أنه ربما أصيب في نصف جسده فقيل هذا هو نوع من الجذام الشاهد راهم عمر رضي الله تعالى عنه فسألهم ما ديانتكم قالوا نحن نصارى قال عمر ما عندكم من يرعاكم؟ قالوا لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه مروا لهم بنفقه وبخادم لكل واحد منهم. يتعامل مع نصارى ولكنهم لما صاروا محتاجين قال عمر ما عندي مسلم ولا غير مسلم. ما دام محتاج ملهوف أقف معك. أمر لهم بنفقه وأمر لكل واحد منهم بخادم يبقى معه. وكان عمر بن عبد العزيز في عصره أمر لكل اعمى بقائد يقوده. يعني خلاص خادم ملازم له على حساب الدولة بقائد يقوده وأمر لكل ارمله بمن ينظر في شؤون أطفالها شوف يا أخي الناس اللي لا ينتظر أن الأعمى يقول يا أمير المؤمنين أنا أعمى وأمر بمن يقودني لا أنا اللي أفكر يترى الأعمى إيش يحتاج يترى هالأرمنة ماذا تحتاج يعني ماذا أتوقع أن يحتاج فأعمل ذلك لهم هذا حقيقة يعني من من أهم المهمات أيها الأحبة الكرام أنتم كما قلت لكم مرارا وقود يعني أه برنامجنا أه في كل حلقة نحن نعرض في الأخير بصمة من البصمات التي يعملها يعني في أي دولة من العالم نحن اليوم نبدأ بخير بلاد الله وأحبها إلى الله نبدأ بأم القراء بمكة المكرمة فيها عدد من الشباب رواد مكة يعني سموا أنفسهم بهذا المسمى وضعوا بصمة. جميلة يعني نحن نعرضها من باب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه هذه البصمة يعني إذا رأيتها فعلا استطعت أن تقدّي بها. إذا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك في زمن كثرت فيه الانشغالات من الجميل أن نرى شبابا نذروا أنفسهم لأن يكونوا لمجتمعهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا رواد مكة اسمنا أطلقه فتية على مجموعتهم التطوعية التي يقومون من خلالها بأعمال لا ينتظرون بأن تعود عليهم بأي عوائد دنيوية في البداية نحن كنا حابين نطلع بصورة حسنة لمكة المكرمة فضائلها علينا مرة كثيرة فالأغلب كان يدور على المجموعات نشارك فيها عشان يعني يساهم في بناء مكة أغلب المجموعات هذه كانت خارج مكة فاجتمعت أنا بالناس اللي كانوا موجودين في الإيفنتات هذه قلت لهم هم رايكم رأيكم نحن مجموعة خاصة بأهل مكة نكون مكاويين خاصة لأهل مكة. كنا تقريبا خمساً فار أحسسناً فريق وعلى الرغم من أنه عمل اجتهادي فردي إلا أنه يسير بخطاً تنظيمية وإدارية مذهلة بدأنا أول برامجنا ب. افطار جماعي لأفراد الفريق بعد كذا عملنا زيارة لدار المسنين بقسميه يعني الرجال والنسائي وحقيقة يعني الحمد لله يعني قدرنا ندخل الصور لهم عملنا لهم افطار وزعنا لهم بعد الافطار هدايا رمزية والحمد لله كان انطباع المسنين يعني جدا رائع ثقافته حب الخير في ديننا الإسلامي الحنيف بصمة وضعها هؤلاء الفتية فاستشعروا فيها متعة لا تضاهيها أي متعة عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هكذا قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه الاخوه جزائهم الله خير من شباب مكة يعني حرصوا على أن يحبوا للمرضى يحبوا للمحتاجين ما يحبون لأنفسهم يقول ونحن نحضر لهم احيانا هدايا رمزية يعني ربما المريض يحضر له شيئا المريض غير محتاج إليه يعني ما جاب له دواء ولا كذا لكن على الأقل ما يدخل يده فاضية مثل ما يقال يعني يشعر أنه صنع شيئا أنا أستاذ محمد ودي أيضا أسألك عن يعني أبرز المشاريع التي قامت بها الـ الـ يعني الهيئة عندكم في إغاثة أهلنا في سوريا سيدي إحنا يعني تقريبا بدأت الأنشطة الفعلية مع بداية عام 2012 من خلال عدة مشاريع معينة أبرزها كان مشروع ما يسمى بالمساعدات العاجلة أو الطارئة الإخوان السوريين من خلال تقديم مواد غذائية وغير غذائية جميل بالإضافة كمان في متعلقة بسموها بذل إيجار في بعض إخواننا بيقوموا باستيجار ماكة سكنية فما نقوم بتعويضهم ولو جزئيا ممتاز. او مساعدتهم بالضبط في الايجار في ايضا جزء آخر في متعلق بالرعايه الصحية من خلال توفير الرعايه الصحيه للجرحى والمرضى من السوريين من خلال اتفاقيات معينه مع مستشفيات داخل الاردن قامت مشكورة بتعاون معنا بشكل ممتاز في تقديم الرعاية الطبية ممتاز. ممتاز. أفضل هذه البرامج اللي نقدمها ما يسمى بالبطاقات الخاصة هذه البطاقات التنمونية من خلال تعاوننا ما برنامج غذائي العالمي حيث يتم مم. تقديم هذه البطاقات للمستفيدين من إخواننا السوريين حيث بدورهم يقوموا باستبدالها بمواد غذائية ممتاز. ومواد مختلفة ممتاز. ممتاز. يعني لحد هذا العرض حوالي 31 ألف شخص استفادوا منها شاء إحدى. الله يزيد الخير صلى الله, الله. أحمد الله يحرمكم عظيم الأجر الجليل ثواب. حقيقة أنا بقي معي مادة كثيرة يعني فيها احكام شرعية تدعو للتكافل والوقوف مع الناس غاث الملهوف. عندي أيضا كيف الملهوف يتصرف يتعامل مع نفسه هل أبقى دائما ملهوف يعني مثل واحد فقير وتصدقوا عليه مرتين خلاص أبقى دائما أستقبل صدقات أم كيف اتعامل مع نفسي انا كيف أتعامل مع الشخص الذي احسن إلي هذا أيضا أمر مهم هناك عجائب وقعت لأشخاص اغاثوا اشخاصا ثم وقعوا هم أنفسهم في الكربة التي وقع فيها أولئك فكيف حصل لهم يعني كيف كافأهم الله تعالى بذلك كل هذه أمور مهمة ذلك يبدو أننا سيكون لنا جزء آخر ان شاء الله تعالى جزء ثاني في اغاثه ملهوف بإذن الله تعالى لعل الله يسر إن شاء الله كل الجمعة القادمة أو التي بعدها بإذن الله أيها الأحبة يعني قبل أن أختم نحن غدا في يوم السبت العاشر من شهر الله المحرم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أمر صلى الله عليه وسلم بالصيام، فهو يوم قد نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك الله تعالى فرعون وقومه قوم أعز الله تعالى فيه التوحيد ورفع راية الدين فهو يوم مبارك يوم عاشوراء الذي هو غدا يوم السبت غدا هو يوم العوافق العاشر من شهر الله المحرم يسن صيام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء أن الله تعالى يكفر به ذنوب السنة الماضية انا أحث نفسي حقيقة على الصيام احث إخواني احث كل من يسمعنا اليوم كل من يرانا أحثوا أبناءكم أيضا على الصيام والله الحمد الجو بارد وأيضا النهار قصير الآن ويوم السبت يعني ربما كان إجازة أيضا لكثير من الدول هو إجازة في أوروبا وإجازة في كثير من الدول العربية والإسلامية أيضا فالمقصود أنه ما في مشقة على الناس بصومه، وهو من شكر الله تعالى على ما أعز الله تعالى به الدين إضافة إلى أنه كفارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه انت يسر الإنسان أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده معه، فهذا أمر حسن. إذا كان صام اليوم ويصوم غدا يوم عاشوره أو يصوم غدا اللي هو اليوم عاشوره يوم السبت ويصوم اليوم الذي بعده معه أيضا، فهو أمر حسن. النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر أن يصوم الإنسان معه يوما قبله أو يصوم معه يوما بعده. او يصوم الثلاثة أيام تسعة وعشرة وحداش، لكن المقصود الإنسان يعني أن يصومه هو الأصل، فإن أضاف إليه يوم آخر فهو بلا شك انه على خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يبارك في هذا الموسم الخامس هذه السنه الخامسة لبرنامجنا ضع بصمتك، وبدن الله تعالى نكمل معكم خمسين سنة يعني عاد واحد مأمر يطول عمره يعني. <تصفيق> أسأل الله تعالى أن يوفقنا وياكم يثبتنا وياكم على الخير. وأن يغيث الملهوفين وأن يعيذنا من الكربات وأسر الله جل وعلا أن يعمنا جميعا بفضله وكرمه وإحسانه يا رب العالمين نلقاكم بإذن الله تعالى الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مثل هذا التوقيت وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمت <تصفيق> خير <تصفيق> الوباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع صمته <تصفيق> كن اينما حلت خطاه اسرا لنا لمن يرى. كن أينما من